ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النود وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فدعونا سومونكم يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي داركم بلاء من ربكم عظيم وإذ تذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإننا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب عالت رسلهم في الله شك فاطئ السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تيدونا تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين قالت لهم وسنه من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 منه ما يُصدِدَ يَتَجَرَّعُ وَلَا يَكَادُ يُصِغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 إِيَ شَاءَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز وَبَرَزُونَ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فهلأنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء؟ قانوا لو هدانا الله لهدايناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا مالنا مما حير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 ويضل الله الضالين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفروا وأحلوا قومهم دار البقائر جهنم يطلونها وبأس القرار وجعلوا لله أن تدل يضل عن سبيله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 أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عقاني فإنك أقهر الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَغْصَانِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب